وَالَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُذِلَّوْا فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كنتم ادخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فذهب انت وربك فقاتلا ان انهم قايدون قال ربي انني لا املك الا نفسي واخيه فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين واتت عليه النبأ ابن يادم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من حديما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباشق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثني وإثنك فتكون من أصحاب النات. وذلك جزاء الظالمين تطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسبين فدعت الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يغاري سوءة أخيه قال يا ويلتان أجزت أن أنكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نسا بغير نس أنه من قتل نسا بغير نس نوف ساب في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا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 فاللَّهُ أَوْ يُصَلِّبُ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ أَرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الأرض جميعا ومثله معه به مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ مَّا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ نَّدِيمٌ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 فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْرَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ رَسُولٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَا أَرْضٍ يَعَذِّبُ من يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ